قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجن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 نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا الحسنة ولا تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عظيم وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. <تصفيق>